بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم بعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الكجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم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 وما أدراك ما عليون كتاب مرثوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم كتامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسمين عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِيهِنَّ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ